تَمُ السَّمَاءُ مِرَامًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَمَأْوًى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَدْعَاهَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ لا تكلمون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون يصلوها فاصبروا أو لا تصلروا سواء عليكم إنما تجذون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعي. كِهِنَ لَبِلاَ اتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا اشْرَحُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزُيِّنَ حور العين، والذين آمنوا واتبعتهم ذلية بما من بهم ذليةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل أمر بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم. يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن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 أم يقولون شاعر نتربص به ريب الملون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أن هم قوم طاغون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 ومن الليل فسبحه وإذا بار النجوم